فَلَمَّ صَدَقُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ الرِّحَامَكُمْ هُلَاء الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من